الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا ججال في الحج وما تتعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 إ اللهَّه غَفُور الرَّحم فَإذاَا قَضيتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذكُر اللهَّه كَذِكرِكُم بَ أَكُمْ أَوْ أَشَد بِكْرَ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 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ